ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوادثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إن راده إليك وجعله من المرسلين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 ولما بلغ أشدّه واستوأتيناه حكم وعِمَّا، وكذالك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين وفلا من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته، هذا من شيعته، وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من رشيعته على الذي من عدوه فوَكَذَهُ موسى ففظى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ مَهُ عَدُوُهُ مُضِلُّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأُفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِلَّا هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قال رب بما أنامت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرحه قال له موسى إنك لاوي مبين فَلَمَّا أن أَرَادَ أَن يَبُوثَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ دَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَجَاءَ مُوسَىٰ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 وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأدليل فضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل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 لم دبروا ولم يعقبت يا موسى أقب و لا تخف إنك من الآمنين أسلك ذلك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهان من ربك إلى فيرعون وملئه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 فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمن فهم ذر كي فكان عاقبة الظالمين وجعل ما هم أيمتين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون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 ولكن رحمة من ربك لتنبر قوما ما أتاهم من نبير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرًا لِتَظَاهِرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَابِقِينَ فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهزي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون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 أولئك يؤتون أجرهم مروتين بما صبروا ويذرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم منفقون وإذا سمعوا له وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ التَّبَعَ الْهُدَى مَعَ كُنْتَ تَخَطَفُ مِن أَرْضِنَا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 فتلك مساكنهم لم تُسكَن من بعضهم إلا قليل وَكُنَّا نَحْنُ الْوَالِدِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمْمَهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنْمَا مُهْلِكِ الْقُرَى إلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وما أوتتم من شيء ثمتع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقا أفلا تعقون أَفَمَوْعَدَنَا وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَقِيْهِ كَمَا مَتَاعَنَا مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا متاعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المخبرين ولو ما ينادين فيقول أي شركاء الذي ما كانوا تمتزعون ولا الذين, الذين حف عليهم الخون ربنا هؤلاء الذين أغواه أغواه هم كما غواه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 فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءنون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فربك يخلق ما يشاء ويختار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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سردا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء إن أ فلا تسمعوا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم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 وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوَلَّى لَئِن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَقَسَتَ بِمَا وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ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 وجاء بالسيئات فلا يجزى الذي يعمل السيئات الا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القران لراودك الى معاد